فضيل الشخاطية رجل طلق زوجته قبل الدخول بها ويريد أن تدفع له ما أخذته من مهر فما الحكم وماذا لو أرادت هي أن تطلق فهل له أن يطلب منها مقابلا لذلك إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو بعده فلا يجوز له أن يفرض عليها أن ترد إليه ما أعطاها من شبكة أو مهر أو غير ذلك من الهدايا لأنها صارت ملكا لها وهذا إذا طلقها هو ابتداء دون طلب منها أما إذا طلبت هي الطلاق فامتنع هو إلا باخذه ما دفعه إليها فإن كان طلبها بسبب معقول لا تطاق معه الحياة الزوجية ينبغي ألا تطى في طلب عوض عن الطلاق لمنافات ذلك لقوله تعالى فانساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وإذا عرف أنه سيتضرر كثيرا بطلاقها دون أخذ شيء منها فلا مانع من طلب مقابل للطلاق وينبغي أيضا من جانبها ألا تضاعف ألمه وضرره بالطلاق وبضياع ماله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس حيث امرها ان ترد اليه الحديقة التي اعطاها لها مهرا ما دامت لا تريد الحياة معه رواه البخاري ومسلم وجاء في ذلك قول الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به وجمهور الفقهاء يرون انه يحل للزوج ان ياخذ منها كل ما افتدت به مما اعطاها اياه وما لم يعطه ما دام قد ترى على ذلك قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال بذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأثر عن مالك أنه قال ليس ذلك من مكارم الأخلاق لكن لم أرى أحدا من أهل العلم يكره ذلك وقال أحمد بن حنبل لا يأخذ أكثر مما اعطاها هذه هي الآراء ولا بأس من الأخذ بأحدها والله أعلم